Bismillah rahim I'm ملائكة، فإن بما غرستم به كافرون، فأما عاد فاستكبروا بالأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا عظوا؟ أولاً. ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى له وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل What do تزت ورد لفضيله الدكتور محمد وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر لَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لي وَمَا أظن السَّاعَةَ قائمة لَيَقُولَنَّ هَذَا لي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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَمْ